بسم الله الرحمن الرحيم إ ذ ا الشمس كورت و إ ذ ا النجوم كدرت و إ ذ ا الجبال سيرت و إ ذ ا العشار اطلت و إ ذ ا الوحوش خ ش ر ت و إ ذ ا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءوده سئلت ب أ ي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء خشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنه أ ز ل ف ت علمت نفس ما احضرت فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس إ ن ه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين مطاع ثم أ م ي ن وما صاحبكم بمجنون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 ل ف ض ي و ه الدكتور ا ح م د ر ا ر ب ا ل ع ا ل م ي ن